من حقوق, من حقوق الوالدين ينبغي للمرأة أن تعلم زوجها البر وأن تعين زوجها على البر وأن تؤثر بر أبوي زوجها على مصلحتها لأن في هذا مصلحتها في الدنيا والآخرة لأن زوجك إذا بر أبويه برك ووالله من قطع أبويه لن يصلك ابدا من كان لئيما مع أبويه في حال حاجة أبويه له سيكون لئيما لك في حال حاجتك له الآن ربما طيب معك لأنه محتاج لك لكن بكره إذا شيدت وعجزت رماك رجل ربى أباه وأمه أيصلك يا أخي الفاضل والله من رمى أباه وامه سيرمي زوجته ولا يبالي فأنت أعينيه على ماذا على بر والديه حتى إذا عجزتي برك ما يرميك ما ينسى فضلك واحد نسى فضل أبيه وأمه سينسى فضل زوجته عليه لكن من تذكر فضل أبيه وأمه وإحسان الناس عليه يعني سيتذكر إن شاء الله إحسانك ويحتفظ بك إن شاء الله إذا كبرت وكنت في عجله هذه المسألة الأولى المسألة الثانية إن أعنتيه على عقوق والديه إيش سيلد لك سيلد لك أبناء عاقين سيعقونك في حال الكبر سيرمونك في دار العجزة سيتخلص ألف يقول إلى وبا يلقيك إلى باء وباء يلقيك إلى جيم لأنك قلت لزوجك لماذا نحن المسؤولين عن أمك وأبيك ليش ما يأخذهم أخوك باء وزوجة باء تقول ليش ما يأخذهم أخوك جيم وزوجة جيم ستقول لماذا لا يأخدهم أخو ابنهم دال هذه القصة ستتكرر في المستقبل تماماً إذا كنت عند ابنك ألف ستقول زوجته لماذا نحن لماذا لا يأخدها ابنهم ذا ليش بس عندما جالسين ليش ما يأخدهم ابنهم جيم ابنهم دال لكن إذا بررت وأعنت زوجك على بر أبيه وأمه سيقول ابنك إذا قالت زوجته خليهم يروحون لألف يقول لها أنت روحي الياه. آخر حروف الهجام آخر حروف الهجام الله ما يتحركون من هنا هم الداخلان وغيرهم الطالع تدري ايش تقول الزوجة سمعنا وأطعنا بس ما تقول الثانية طبعا اللي خاصة بالله والله إلا أن تختبرك, هي. تختبرك. فمن مصرحة الزوجة أن يكون زوجها بارا بأبويه لأن القصة ستتكرر آلاف السنين الآباء البررة ولدوا أبناء بررة والآباء العاقين ولدوا أبناء عاقين لعلنا نختم حذركم الله بقصه ذكرتها لي جدتي وحفظتها منها مرارا وتكرارا تقول رجل كان عنده زوجة وكانت جميلة طبعا وكان يحبها حبا شديدا وكان يعني يؤثرها على أمه وأبيه بأطائف الطعام والشراب وكانت عاقله وتقول له يا فلان اعطيت امك يقول لها نامت امي نعمت اعطيت اباك يقول لها ابي ما يحبه ما له سنون ما ياكل فستق ها له سنون ياكل فستق يعتذر لها باعذار قليل ما يكفيني الا انا وانت وعضته مره مرتين فادى فطلبت الطلاق منه فالناس تعجبوا رجل يحبها حب عظيم جدا ومدللها ويؤزرها قالت والله لا اجلس عنده ابدا فطلقها فتزوجت فيذكرون من حالها وفقرها فكان يهزى بها يقول تركت العز والدلال وراحت عندها كالف خلها تستاهل إن شاء الله دارت الدنيا بعد سنوات رآها في مجلس يعني رأت المرأة هذه زوجها مع زوجة أخرى في مجلس سيء جدا جدا يعني يجلس في يعني تقول جدتي في مكان الماء عند القرب يعني عند في الشتاء يعني بردان جائع هو العجوز التي معه وأبنائه ما شاء الله متصدرين المجالس عند وجار النار وكذا متدفيين فقالت ذهبت إليه وقالت له يا فلان قال نعم قالت عرفتي قال نعم فلانة قالت تعرف لماذا طلبت الطلاقه منك قال لا والله إلى الان ماني عارف قال طلبت قال لا قالت له طلبت الطلاق منك حتى لا أدلس هذه الجلسة الدليل عند ابنائي لأنك عاق بأمك والعاق سيلد ولدا ماذا عاقا سيعقوني ويذلوني آخر عمري أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يزي والدينا عنا خير الجزاء من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين